ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أذبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا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 والذين هم بشهاداتهم قائمون عَلَى هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ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 دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خَلَقَكُمْ أطوارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني اتبعوا من لم يزدهه ماله وولده الا خسروا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن الهاتكم ولا تذرن ودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا قَطِيَّاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأََّا مِن الصَّالِحونَ وَمِن النَّادُونَ ذلكَِك كُا طَرَائِقَ قِدَدَا وَأََّ وَلََن النَّ أًََّا نُجِزَ اللهَّه فِي الأأَرض وَلَ نُجِزَهُ هَ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَامَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُول إِكَ تَحَََّ رَشَدَ وَأََّ القاسِ طُونَ فَكانوا لِجَهًا مَ حَطَبَ وَأَلَّ وْتَقامُوا على الطَّريقَاتِلَ أسقَنَهُم أَنْ غَدَقَ لَِفتِنَهُ فيِيه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 إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أذري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمد قم الليل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 إِنَّ لَكَ فِيهَا لَذَّةً وَسَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا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 وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 تقول إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاءت اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أذنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثد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 وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا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 قوا واهل المغفره بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْ لَاكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَاكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى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 وذق الله العظيم